ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وألوى شيء 8. 9. 10.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 وَمِنَنْ off oh, it sna lan <laughs> ta'u يدعو لمن طرَهُ اقرض من نفعه لكي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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن الله في فليمدد بسبب <تصفيق> فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب Quan